أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد الدوران بين التخصيص والنفس اعلم أن العام والخاص المنفصل يختلف حالهما من جهة العلم بتاريخهما معا أو بتاريخ أحدهما أو الجهل بهما معا فقد يقال في بعض الأحوال بتعيين أن يكون الخاص ناتخا للعام أو منسوخا له أو مخصصا إياه وقد يقع الشف في بعض الصور وللتفصيل ولتفصيل الحالي نقول الكلام يقع في المطلب الأخير من مطلب الخاص والعام حاصل هذا المطلب. <تصفيق> إذا ورد عام ثم اعقبه خاص منفصل نعم منفصل إذا قال المولى لعبده أكرم علماء الحوزة ثم قال له لا تكرم لا تكرم الفكساقة منهم هنا الخاص المنفصل هل هو مخصص للعام أم هو ناسخ له ناسخ ناسخ له للجواب على هذا السؤال يقول المثلث عليكم رحمة الله إذا نظرنا إلى العام والخاف إذا نظرنا إليهما فإن حالهما لا يخلو من أحد خمسة أمور لا. الحالة الأولى أن يكون تاريخ العام وتاريخ الخاص معلومين معلومين يعني يكون تاريخهما معا معا معلومة يعني أعلم أن العام جاء قبل شهر أعلم بهذا والخاص قد يكون جاء أيضاً عفواً العام جاء قبل شهر نعم والخاص قد يكون جاء قبل شهر ايضا وقد يكون قبل اسبوع جاء المهم اني اعلم بالتاريخين اعلم بتاريخيهما هذه صورته وصوره اخرى الا اجهل تاريخيهما معاً هناك عام وهناك خاص لكن تاريخ العام متقدم على الخاص ام ان تاريخ العام مقترن مع تاريخ الخاص ام ان تاريخ العام متاخر عن الخاص لا اجبل التاريخين وكذا في الخاص ايضا الصوره الثالثه أن أعلم تاريخ أحدهما وأجهل تاريخ الآخر أن أعلم تاريخ أحدهما قد يكون المعلوم بالتاريخ والعام والمجهود الخام وقد يكون بالعكس المهم اني أعلم بتاريخ أحدهما هذي سوره ثلاث خب نرجع للصرة الأولى نرجع إلى الصورة الأولى أن يكون معلومي التاريخ معا هذه الصورة تنقسم إلى صورتين أن أعلم بتاريخيهما معا أو بتاريخهما معا ويكون تاريخ العام مقترن يعني في آن واحد في زمان واحد مقترن مع تاريخ الخاص نعم ان اعلم بتاريخيهما ويكون تاريخ العام مقترن يعني في عام واحد في زمان واحد مع تاريخ الخاص الصوره الثانيه ان ياتي احدهما قبل الاخر يعني ان يكون تاريخهما معلوما ولكن تاريخ العام متقدم على تاريخ الخاص واضح او بالعبس تاريخ الخاص متقدم على العام فهذه تقريبا صور خمس لا بد ان نتناول هذه الصور الخمس بنحو من التفصيل صورة صورة أما الصوره الأولى التفتوا الى الصورة الصوره الاولى اعتبروا كانه الى الان ما قلنا شيء تريد ان تبداوا من زين ابداوا هكذا الصوره الاولى ان يكون تاريخهما معلوما بل ومقترنا ايضا يعني تاريخ العام مقتراً مع تاريخ الخاص. صورة الأولى هذه. كان يقول المولى أكرم أكرم العلماء ولا تكرم الفساق منه. هذا واضح بعد التاريخ مقتراً هنا. خوب سؤال الخاص هنا. مخصص للعام او ناسخ له ان يكون تاريخهما مقترب معا يعني في زمان واحد فدار الخاص هنا نحكم عليه لأنه مخصص للعام او ناسخ للعام الجواب الخاص واضح بعد الخاص مخصص للعام لماذا قالوا حتى يكون الخاص نافخ نحتاج إلى شرطين أولا لا بد أن يأتي الخاص بعد بعد بعد العام ثانيا بل أن يأتي بعد العمل بالعام مو فقط بعد العام بعد العمل بالعاص أن يأتي بعد الثاني بعد العمل أو تجعلوا شرط واحد مو مشكلة خلنا شوف واحد لأن شرط الخاص حتى يكون نافخا بالعاص أن يأتي بعد بعد العمل بالعاص بينما هنا الخاص لن يأتي بعد العمل بالعاص بل بل لا تدعون شرط واحد فقط يكفي يعني شف واحد يكفي حتى يكون الخاص ناسخا للعام يجب ان ياتي بعد العمل بالعام نحن قلنا شفتك في ان يكون شف واحد اجمعوهما معا في شرط واحد ان ياتي الخاص بعد العمل بالعام بينما الخاص هنا لم ياتي بعد العمل بالعام بل جاء مع العام قمنا بعد التاريخ مقترن التاريخ واحد هل الصورة الأولى؟ الصورة الثامنة الصورة الثامنة أن يأتي الخاص بعد مجيء العام أن يأتي الخاص بعد مجيء العام المولى يقول أكرم العلماء هذا قبل شهر قبل شهر يقول أكرم علماء الحوزة قبل شهر الآن يقول ولا تكرم الفساق منه ولا تكرم فالخاص جاء ذاعدا مجيء العام لكن هنا يمكن أن نقول توجد صورتان توجد صورتان هنا في هذه الصورة واضح؟ الأولى أن يأتي الخاف والخاف جاء بعد العام لكن مرة الخاف يأتي يأتي قبل العمل بالعام وجاء بعده لكن قبل العمل بالعام يعني المولى قال أكرم العلماء أكرم علماء الحوزة ثم بعد شهر قبل أن يكرم العبد احدا قبل أن يطبق الإكرام في الخارج جاء المولى وقال له لا تكرم ألف منه شوفوا الخاص بعد العام لكن قبل العمل وارع الصوره قبل العمل بالعام هنا ما تقولون الخاص ناسخ أم خاص أم مخصص الجو مخصص لماذا الشرط واضح بعد لأن حتى يكون لأنه حتى يكون الخاص ناسخا قلنا الشرط أن يأتي بعد العمل بالعامل. هنا صحيح بعد مجيء العام لكن الشرط الثاني لم يتوفر لم يأتي بعد العمل جاء قبل العمل بالعامل. هذا واضح بعد خذ الفرع الثاني في الصورة الثانية أن يأتي الخاص بعد زمان العمل بالعام بعد زمان العمل المولى يقول أكرم العلماء ثم بعد مدة يأتي ويقول أكرمتهم يقول نعم أكرمت بعضهم أكرمت عملت بالعام يقول لهم إذن لا تكرم الفساد. فالخاص متاجر بعد العمل هنا السؤال الخاص مخصص ام نافخ الصوره السابقه واضحه الحكم فيها واضح هنا ما تقولون انتم قلتم حتى يكون الخاص نافخ نحتاج الى شرط او الى شرطين الشرطان هنا توفر خب هل تقولون ان الخاص نافخ ام مخصص قالوا هذه من أشكل الصور هذه الصوره الحكم فيها مشكل لماذا؟ البعض قال هنا يجب أن يكون الخاص نافخا يجب أن يكون الخاص نافخا والبعض الآخر قال لا يمكن أن يكون الخاص مخطفا حتى في هذه الصورة لماذا ناسخ؟ يكون مخطفا أما من قال بوجوب كون الخاص ناسخ هنا دليله يقول لأن العام ورد أولا لأن العام ورد وعملت بالعام فإذا كان الخاص المولى المولى حكيم المولى حكيم إذا كان الخاص مخصصا للعام المولى المولى المولى كان الخاص التفتت اذا كان الخاص كاشفا عن المراد الجدي للعام سابقا عرفنا هذه الامور الخاص اذا جاء يكشف عن المراد الجدي للعام بان المراد الجدي للعام ليس كل الافراد انما بعد مجيء الخاص يكون المراد الجدي للعام ما عدا الخاص هذا واضح هنا نقول اذا كان الخاص مخصصا كان ينبغي أن يأتي قبل العمل قبل العمل بالعام لماذا قلنا لأن الخاف يكشف عن المراد الجدي فإذا جاء فإذا جاء فإذا جاء بعد العمل بالعام إذا جاء بعد العمل بالعام وكان وكان وكان الخاف وكان كاشفا عن المراد الجدي فالمولى أخر البيان عن وقت عن وقت الحاجة وعندما عدده وتأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح من المولى الحكيم فكيف بمولى الموالي سبحانه وتعالى أعيده مرة ثانية الدليل صاحب هذا القول يقول إذا جاء الخاص بعد العمل بالعار، فنحن نحمله على النسخ نقول الخاص نافخ لماذا؟ يقول دليلي على القول بالنسخ لأن دليله هذا لان العام حينما ورد فهو ظاهر في العموم هذا واضح فهو ظاهر في العموم خذ اذا كان العام مظاهرا في العموم فالمامور المخاطب العرب يجب عليه ان يكرم جميع العلماء لان العام ظاهر في العموم انتم تقولوا الخاص مخصص صحيح إذا كان الخاص مخصصا نحن قرأنا سابقا أن الخاص اذا جاء فيكشف فيكشف عن المراد الجدي من العام بأن المراد الجدي من العام ليس العموم إذا جاء الخاص بل المراد عبد الخاص فإذا كان الخاص هنا ليس نافخا والمولى تعمد تاخير الخاص بعد وقت العمل نقول هكذا نقول تاخير البيان عن وقت الحاجه قبيح من المولى فاذا المولى هنا اخر الخاص وكان الخاص هو المراد الجدي للمولى من العام وتعمد المولى تاخير الخاص الى ما بعد العمل بالعام هذا تأخير للبيان أن وقت الحاجة وتأخير البيان أن وقت الحاجة قبلها ولذا نحن حتى نرفع القبح عن المولى نحمل الخاف على, الـ على, الـ على النسخ وليس على التقسير وإلا يلزم القبح من المولاد ما أدري الدليل اتضح ام لا سيدنا الجليل هذا هو ملخص الدليل في حمل الخاص بعد مجيئه بعد مجيئه عفوا في مجيئه بعد العمل بالعرض في حمله على النسخ وليس التخصيص واضح الدليل هذا قول وقول اخر يقول ده. نحمله نحمله على التخصيص. لماذا نحمله على التخصيص؟ ونحن قلنا يجب حمله على الناس. وذكرنا الدليل يقول أنا لا اقبل الدليل. لا صديق لا يقول أنا لا أكبر الدليل. نحمله على التخصيص. دليلك يقول دليلي على ذلك. أن العام لما ورد اولا أولا ثم جاء الخاص بعد ذلك يعني بعد العمل بالعام لعل المولى في ذكر العام اولا أراد بيان أراد بيان حكما ظاهريا سوريا حكم ظاهر سوري مو حكم حقيقي واقعي لا أراد بيان حكما ظاهريا سوريا وحكمه الواقع ما هو يقول حكمه الواقع هو الخام المولى ذكر العام اولا في الواقع المولى لا يريد العام إنما أراد الخام نقول قبلنا خب تأخير الخاص أن وقت الحاجه يكون ماذا لا تقول له قبيح تقول له لماذا المولى تعمد تأخير الخاص ما تقبح هنا تعمد تعمد لماذا تعمد لظروف معينه ظروف معينة من الظروف ظرف التقية ظرف التقية صحيح المولى اراد الخاص لكن ذكر العام اولا وعمل المخاطب وعمل العبد المأمور بالعام ثم المولى ارتفعت التقية الآن بعد التقية ما موجودة فبين حكمه الحقيقي بين حكمه الحقيقي وهو أنه اراد الخاص وليس العام إما نقول هكذا هذا الظرف أو ظرف الآخر عندنا إما نقول اخرا الحكم الواقعي عن البيان للتقيه أو نقول أخره لمصلحة التدرج في بيان الأحكام التدرج واضح دعا إذا جئنا إلى آية الخامر إلى آية الخمر حينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول الدعوة النبي سكت عن حكم الخمر لم ياخذ الخمر طبعا حلا النبي قال لا تقربوا الصلاه وانتم فكر. ثم لما تركز الاسلام في نفوسهم لما تركزا جاء وقال انما الخمر تاجير صاحب ان الخمر والازلام والاخر ايضا رجس من عمل الشيطان فاجتني تدرج في الحكي لو أن النبي من أول يوم قال أيها الناس الخمر حرام الجماعة فيهم كانوا شرابين خمر من يأمر بالمرد فطمن العناوين فلمصلح التدرج حتى البعض أراد أن يسلم فقيل له إنك تحب الخمر والنبي يمنع الخمر يحاول الإسلام يحرم الخمر قال إذا نعطوني فرصة أجهد إلى سنة أشدع من الخاص فالله أرجع وأخذهم خطم يا يقول خب مفرح تدرج في بيان الأحكام إلا نقول التقيه تاخر الخاص أو لا تأخير الخاص عن وقت الحاجة تأخيره لظرف التدرج في بيان الأحكام والتدرج في بيان الأحكام كان شيئا معلوما في بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم واضح فلا تقولوا الخاص ناسخ لا بل افضل مع ذلك مع ان الخاص جاء بعد بعد العمل بالعام الا اننا نقول مع ذلك نحمل الخاص على التقصير لماذا لان الخاص هو الحكم الواقعي ولا تقولوا قبح او ما قبح لا نقول لكم تاخر بيان الحكم الواقعي لمصلحتهم اما لضربه التقيه او لمصلحه التدرج في بيان احكام الشارع فاين الناس هو لا الخاص ومخصصون ايضا هذا واضح قول الثاني خذ هذا اذا علمنا ان الخاص هكذا نقول نعم هكذا نقول نخصص خذ ماذا لو شككنا ما ندري لا باس خلال ماذا لو شككنا دار الامر ما ندري هذا الخاص القادر بعد العمل بالعام ما ندري هو ناسخ او مخصص نحمله على ايهما على النفس او على التخصيص المصنف يقول الاولاد الاولاد حمله على التخصيص حمله على التخصيص لماذا؟ قال لأن أصالة العموم لأن أصالة العموم لا تثبت أكثر من أصالة العموم لا تثبت أكثر من أن هذا العام الموجود الموجود هذا العام الموجود ظاهر في العموم فقط اطاله العموم تثبت هذا المقدار تثبت أن العام الموجود ظاهرا في العموم فقط أما أن هذا العام هو الحكم الواعي أو هو الحكم الظاهري هو الحكم الحقيقي هو الحكم الصوري اصالة العموم تقول لا قدره لي على اثبات هذا الامر شغلي الوحيد شغلي الوحيد اصالة العموم تقول شغلي الوحيد اثبات ان هذا العام الموجود على السبوره ظاهر في العموم الله ان هذا العام هو الحكم الواقع او لا الحكم الظاهري اولاد الطالب العموم لا تثبت هذا الشيء نعم بعد مجيء الخاص بعد مجيء الخاص مجيء الخاص يكشف عن ان المراد الجدي للمولاه لم يكن هو العام لم يكن هو العام وانما كان هو الخاص هذا المقدار واضح ما أدري توضح أم لا؟ هو الخاص وليس وليس مطلق العهدة يعني المراد الجدي للمولى ما هذا الخاص وليس كل العالم واضح هذا ايضا ولذا المصنف يقول الأول أن نحمله على التفصيل قال نطبق هذا المقدار إعلام أن العام والخاص المنفصل يختلف حالهما من جهة العلم بتاريخهما معا صاره صورة أو بتاريخ أحدهما صورة ثانية أو الجهل بهما معا صورة ثالثة فقد يقال في بعض الأحوال بتعيين أن يكون الخاص ناسخا للعام أو لا الخاص منسوخا للعام او الخاص مختصا للعام وقد يقع الشك وقد يقع في بعض الصور ولتفصيل الحال اقول الا الخاص والعام من ناحيه تاريخ صدورهما لا يخلوان من خمس حالات فاما ان يكونا مع معلومي التاريخ او مجهولي التاريخ فرصانه أن يعلم أو أو أحدهما مجهولا والآخر معلومه هذه خير ثلاث ثم الصوره الأولى ثم المعلوم تاريخهما إما أن يعلم تقارنهما إما أن يعلم تقارنهما غرسا هذه صورة أو يعلم تقدم العام أو يعلم تأخر العام وهي صورة ثالثة فهذه صورة ثالثة فهذه صور الخمس فتكون الصور خمسة طبعا يمكن تحلوا ستة فالصورة خمسة على رأي المسلمين الصورة الأولى المثال مواصلة من العلماء لا من الفسة واضح المثال إذا كان الصورة الأولى إذا كان معلومي التاريخ مع العلمي بتقارلهما عرفنا لعل بعضكم في كتابه بتقارتهما نقطع عنه صحيح صل بتقارلهما بعضكم في كتاب يصل هذا الكتاب مقصود فيه بتقارتهما تعرف. بتقارلهما هنا نقول الخاف بخاصة او ناسا المصنف يقول افضل لا مجال لتوهم النسخ فلا فانه لا مجال لتوهم النسخ فينا لا نقول هنا مخصص بعد هذا اكتفي ماذا قلنا الصوره الثانيه اذا كان معلومي التاريخ مع تقدم العام فهذه على صورته ان يكون ورود الخاص يعني طبعاً بعد العام قبل العمل بالعام أشكت عبارة أوضاع أن يكون ورود الخاص بعد مجيء العام ولكن قبل العمل به يعني بالعام والظاهر أنه لا إشكال حين إذن في حمله حمل الخاص هنا مو على النسخ على التخصيص بغير كلامه لماذا؟ إم إما لأن النسخ قلنا بعض لا يكون قبل وقت العمل بين كما في او لا نقول الاولى في التخصيص لماذا قال كما فيه في الصوره الثانيه يشخص اولى واما لان الاولاء فيه التخصيص كما سياتي في الصوره الثانيه هل الصوره واضحه الصوره واضحه خد الصوره الثانيه أن يكون وروده يعني الخاص متى؟ بعد وقت العمل بالعامل فهذا سنثور قلنا قالوا هذه الصورة من أشكل الصورة وهذه الصورة هي أشكل الصورة وهي التي وقع فيها الكلام في أن الخاص يجب أن يكون نافخا هذا قول أو لا يجود أن يكون مخصصاً لا أكثر ولو في بعض الحالات. صار واضح وإذا قلنا بالجواز أن يكون نافع أن يكون مخصص ومع الجواز يتكلم حينئذ في أن الحمل على التخصيص أو لا خارج أو أن الحمل على النسخ هذا مومها خب من قال بوجوب النسخ شنو دليلة فالذي يذهب الى وجوب ان يكون الخاص ناقصا هذا هو الدليل ما قلناه فهو ناظر الى ان العام لما ورد وحل وقت العمل به بحسب الفرد المفروض المولى قبل ان يقوم العبد باكرام اي عالم يقول لو أقف قف هنا يقول له ليش يقول خذ الخاص المفروض لكن ما دام العبد عمل بالعام ثم المولى بعد العمل جاء بالخاص نقول له هذا قبيح منك قبيح منك وهذا حيصير هذا قبح منك خب. فالذي يذهب إلى وجوب أن يكون الخاص نافخا دليله ما هو فهو ناظر إلى أن العام لما ورد وحل وقت العمل به يعني بالعام بحسب الفرض والمولى تعمد تأخير الخاص فتأخير الخاص عن وقت العمل لو كان الخاص مخصصا ومبينا لعموم العام يكون من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة واضح ما عاد يصير وتأخير البيانة عن وقت الحاجة قبيح وهو قبيح من ال... شير ما تبعدكم عند الكون الحكيم. الحكيم صح من الحكيم وليس من الحكيم من الحكيم لماذا قبيح يحق للعبد أن يعترض يقول له أيها المولى أنت صوتت علي المصلحة تركتني أعمل بالعام وأضعت علي المصلحة وهذا قبيح منك تأمرني بأن أسعد ثم تخسرني المصلحة هذا قبيح شوفوا قال وهو قبيح من الحكيم ليش قبيح وجب القبح لأن فيه يعني في التأخير إضاعة للأحكام ولمصالح العباد بلا مبرر شرعي فوجب أن يكون يقول حتى نرفع القبح لا بد أن نحكم بأن الخاطب لأن الخاطب ناسخ فوجب أن يكون أن يكون ماذا أن يكون الخاطب ناسخا عندنا والعام مباقن على عمومه يجب العمل به إلى متى إلى حين ورود الخاص الناس إذا موجد الخاص الناس رفعنا يجنا عن العموم والعام مباقن على عمومه يجب العمل به إلى حين ورود الخاص فيجب العمل إذا جرى الخاص هس تبع من الآن فصاعد على طبق على طبق خاصنا، فإذا جاء الخاص فيجب العمل ثانيا على طبق الخاص، هذا دليل من قال بدنا، أما دليل من قال بتفخّص وأما من ذهب إلى جواد كوريك من الخاص بخصصان دليله فلعله ناظر. إلى أن العام يجوز أن يكون واردا لبيان حكم ظاهر حكم صوري وحكم حقيقي لمصلحة اقتضت كتمان الحق كتمان الحكم الواقع الحق مو لا من حق الخاص لكن الدولة تعمد الكتمان لماذا ولو لمف... ولو ولو مصلحة التقيه أو لا او مطلع التدرج في بيان الاحكام كما هو التدرج كما هو المعلوم من طريقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان احكام الشريعه مع ان الحكم الواقعي التابع للمصالح الواقعيه الثابته للاشياء بعناوينها الاوليه انما هو على طبق الخاص المبشور مو العام الذي ظهره ال ال ال ال المولى فاذا جاء الخاص يكون كاشفا عن الحقم الواقعي فيكون الخاص مبينا للعام مخصصا له وان الحقم العام الذي ثبت اولا ظاهرا وصوره إن كان قد ارتفع وانتهى امده فانه انما ارتفعا لارتفاع موضوعه وليس هو موضوع ببعض الناس موضوع الخاص ارتفع في امان الله العام العام ظاهر عصر المولاه حتى الظاهر هذا العام بعد المجيء الخاص الخاص يقول العام في امان الله بعد روح الله يقول له وش يقول له موضوعك ترتفع بنجيئي انا الخاص موضوع في العموم بعد افضل ما موجود وهو حيصير بعد هذا هو الدليل خلو. واذا جاد ان يكون العام مواردا على هذا النحو من بيان ظاهرا وصورة فإن ثبت ذلك كان الخاص مخصصا أي يعني شنو مخصص كاشفا عن الواقع قطعا وإن ثبت أنه في صلب بيان الحكم الواقعي التالع للمصالح الواقعية ثابتة للأشياء بعناوينها الأولية فلا شك في أنه يتعين كوم الخاص ناصخا له إذا هذا يكون ما هذا يكون خاص إذا ما إذا ذكتنا ما درسنا؟ قال وأما لو دار الأمر بينهما هذا الفضل الثالث يعني مرة نعلم أن الخاص ناطف وذكى ندليل ذكى ندليل ومرة أخرى نعلم أنه مخصص أيضا ذكى ندليل ما داره شكتنا؟ لن نعلم هو مخصص أن ناطف على ماذا يحمل؟ قال وأما لو دار الأمر بينهما إذ لم يقم دليل على تعيين أحدهما لا التخصيص لم نفه فأيهما أرجح في الحمل فنقول المثنف الأقربون إلى الصواب هو الحمل على التخصيص لماذا ذكرنا الدليل أن أصالة الأموم ليس لها قدرة على اثبات أكثر من أن العام مظاهر في العموم فقط. أما أن هذا العام واقعي واضح أو ظاهري هذا أثارت العمل في هذا المقدار. ها والوجه في ذلك أن أثارت العموم بما هي لا تثبت أكثر من من أن ما يظهر من العام قبل ما تجيء الخاص هو المراد الجدي للمتكلم. ولا شك في ولا شك أن الحصب الصوري الذي نسميه الحصب الظاهري. فالواقع مراد جدي للمتكلم، لانه لأنه مقصود بالتفصيل المولى قال اكرم العلم حسنا هذا الحكم ظاهري حكم حقيقي المهم أن هذا الحكم ظاهره أن المولى أراد أن يفصل العبد فقط فالعام ليس ظاهرا إلا في أن المراد الجدي هو هو عموم فقط حتى هذا العموم حقيقي ظاهري أثالث العموم مثلا بهذا المقدار سواء كان العموم حكما واقعيا حقيقيا أم صوريا ظاهريا أما أن الحكم واقعي أو لا الحكم ظاهري فلا يقتضيه الظهور لا ظاهر في العموم فلا يقتضيه الظهور أبدا حتى يثبت الحكم الواقع بأصالح العموم لا سيما أن المعلوم من طريق صاحب الشريعة هو بيان العمومات مجرد القراءة التخصيص المتعارف أن القرآن فيه عمومات كثيرة كما قلنا في جرس الماضي ما شاء الله أحل الله البيع ما أدري أوفو بالعقود خلق لكم ما في الأرض جميع هذه كلها عمومات وتعودنا على أن الشارع يبين الخاص منفصل. تعودنا على هذا. قال ويكشف المراد الواقعي من ها بدليل منفصل حتى اشتهر الحوم بأنه ما من عاد إلا وقد خوف كما تبقى. وعليه فلا دليل من أفعال العموم على أن الحكم واقعي حتى نلتج إلى الحمل على النفس بل إرادة الحكم الواقعي من العام على ذلك الوقت يحتاج إلى دليل الخام يحتاج إلى مؤونة بيان زائده أكثر من أصالة العموم أكثر من ظهور العام في العموم ولأجل هذا قلنا أن الحمل على التخفيص اقرب إلى الصواب من الحمل على الناس وإن كان كل منهما ممكن أم ممكن أن نحمل على؟ إنس لكن بحاجة إلى ذي ذي هذا المقدار واضح إلى هنا حتى وصل الله على محمد بن عالم الصالح.